نيل المرام للعلامة صديق حسن خان ووقفنا عند الآية الثالثة من سورة البقرة الآية الثالثة ليست الآية حسب ترتيب السورة لكن حسب ما ذكره هو من الآيات اللي اختارها أو التي او التي تضمنت أحكاما يتحدث او يفصل القول فيها أو يبين ما فيها من أحكام فهذه الآية الثالثة حسب ما يذكره من الآيات وإلا فهي رقمها في السورة طبعا مئة ومئة واثنين الـ الـ الآية الثانية بعد المئة في ترتيب السورة لكن هنا الآية الثالثة عندنا التي ذكرها المصنف رحمه الله في ضمن آيات الأحكام نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم بارك في علم شيخنا وعمله وعمره وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا أما بعد قال المصنف الإمام صديق حسن خان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 السحر هو ما يفعله الساحر من الحيل والتخيلات التي يحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماء وما يظنه راكب السفينة أو الدابة من أن الجبال تسير وقد اختلف هل له حقيقة أم لا فذهبت المعتزلة وأبو حنيفة إلى أنه خداع لا أصل له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 وفي قوله فلا تكفر أبلغ إنذار وأعظم تحذير أي أن هذا ذنب يكون من فعله كافرا فلا تكفر نعم فهذا هذا هذه الآية الكريمة جاءت تالية لقوله تعالى الآية التي سبقتها ولما جاءهم رسول من عند الله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ثم قال سبحانه وتعالى واتبعوا ما تطل الشياطين الآية التالية لهذه هي التي تحدث أو, أو, أو ذكر فيها سبحانه ما عرف أو ما اشتهر بتسمية بالسحر وهو يعرفه العلماء بأنه ما دق ولطف وخفي وخفي أمر لطيف ودقيق وخفي يتوصل, به يتوصل إليه بدقة وخفاء ولطف يعني ليبلغ الساحر به ما يريد من اضرار من إضرار بالناس إما بقتل وإما بإمراض وإما بتفريق بين الرجل وزوجه وإما بإثارة العداوات وال والمشاكل والفتن بين بين الكافة يعني أمور كثيرة يقصد بها في في أكثر بل في كل الأحوال ما رأينا ان سحرا يأتي بخير كله لا يكون إلا للإضرار فهذا الذي خفي ولطف ودق يعني مما يستعمله الساحر باستعمال طلاسم وبدعاء الكواكب التجاه الكواكب ودعاء ودعوتها أو دعائه التجه إليها والاستعانة بالشياطين كذلك لبلوغ ما يريده الساحر الآن السحر أصبح يعني من الوسائل التي يستعملها كثير من الناس للإيقاع بخصمه للإيقاع بخصمه وإيذائه بما يمكن أو بما يستطيع فيذهب إلى الساحر من السحر ويقول له أن فلانا بيني وبينه كذا وكذا يعني من القصومة أو من العداوة أو من أي شيء مما لا يحمد ولا يذكر ولا يثنى عليه بخير من الشر يعني ما بينه من الشر فأريد منك أن تسحرني تسحره لي تسحره لي يعني طلب يعني order كما يقول يطلب منه طلبا بأنه يسحر له يسحره له أن يطلب أن يسحره له لأن لأنه خصمه يعني زي مثل الخصم الذي الذي لا يستطيع أن أن يواجه خصمه فيما يدين القتال مثلا فيواجهه أو أو فيحاربه بطريق الغدر والطعن في الظهور ومن ذلك اللجوء إلى السحر ومن ذلك اللجوء إلى السحر لإيقاع بالخصم هذا أصبح سائدا ومتشرعاً كثير ولا ينكر انتشاره وأصبح يعني كانها كأنها خدمة من الخدمات كان خدمة مثل ما يطلب الإنسان أي خدمة الخدمات المباحة طبعا المقصود بها لكن هذا خدمة ليست كذلك ليست في بهذه الصفة المهم أن أصبحت تشبه كان خدمة من الخدمات يذهب ال طالب السحر إلى الساحر فيطلب منه أن يخدمه عن طريق أن يسحر له عدوه أو أن يسحر له خصمه بمبلغ من المال قل أو كثر يعني استدياء تجارة تجارة ولذلك قال الله تعالى سبحانه في في نهاية الآية ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبت من عند الله خير لو كانوا يعلمون يعني أن أن أنهم لو آمنوا لو أنهم تركوا السحر هؤلاء السحر والذين يلجئون إليهم تركوا هذا السحر الذي لا يستفيد منه إلا شيئا من عرر الحياة الدنيا لو تركوا ذلك واستبدلوا به الإيمان والتقوى آمنوا واتقوا النتيجة أن الله تعالى يثيبهم على ذلك على هذا الإيمان والتقوى على ما آتوا به من الإيمان إن به سبحانه وبالإيمان برسله برسوله ورسول بقية الرسل والكتب والكتب و... اليوم الآخر والقدر خيره وشره يعني هل هي الإيمان أن أن يؤمن بأركان يأتي بأركان الإيمان الستة الإيمان بالله وكتبه ورسوله والقدر خيره وشره وملائكته والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فإذا آمن هذا الإيمان واتق الله يعني أنه جعل بينه وبين, وبين ما يسخط الله عليه وما يكون سببا لغضب الله عليه وسببا لاصطلائه في, في الآخرة بنار جهنم جعل بينه وبين هذا حاجزا وهي التقوى يعني بمعنى آخر هو أن يأتي بالأوامر الإلهية وينتهي أو ويترك النواهي يبتعد عن النواهي هذه حقيقة التقوى الاعتمار بالأوامر والانتهاء بالنواحي التي يحفظ بها نفسه من التردي في غضب الله وفي تردي في عذاب الله عز وجل يوم القيامة لو أنهم آمنوا والتقوى لما عند الله. المثوبة التي من عند الله هي خير لهم مما يحصلونه من متاع ومن عرض الدنيا بارتكابهم هذه الكبيرة كبيرة السحر أن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الكبائر بعد الشرك بعد الشرك بالله والسحر ذكر في الحديث الصحيح في الكبائر السحر يلي, يلي الشرك بالله عز وجل في المرتبة التي فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فهذا يعني أصبح هذا السحر هو من أساسه كان بعض بعض من يزعم أنه يعمل هذا السعر يقول أنه يلجأ إلى هذا السعر من باب السلاح الذي يدافع به عن نفسه سلاح يدافع به عن نفسه ويكون أشبه بالسلاح المعروف الذي يحمله الإنسان ويدافع به عن نفسه أمام صولة العداء ويدفع به عن نفسه إذاء العداء أو عدوان الأعابي عليه لكن هذا هذه حجة رجع ليست ليست بصحيحة وهذا يقولها هذا هو يقولها قولا هكذا ليسوغه ما يعمله من باطل ومن كبيرة والواقع أنه أنه يعني بالنسبه إذ لم تكن بنسبة 100% في على الاقل بنسبه 90 الى 95% يعمل هذا السحر للاضرار بغيره لاضرار بغير المسلمين واتقرتها تجارة كما علمتم واحد يذهب اليه فيطلب منه أن يسحر له خصمه ياخذ منه 100 ريال 500 ريال 1000 ريال على قدر ما يتفق او اتفقان عليه او على القدر الذي المتعارف عليه بينهما او الذي اتفقا عليه فتجارة لكن مآلها او مقصودها الإضرار بالمسلمين وإيه والمقصود منها الإضرار والإيذاء وليس ليس خدمة هذه خدمة شريرة, خدمة شريرة لا تدل على تقوى من الله لا من الساحر ولا من الذي يذهب إليه ليسحر له خصمه كلا الرجلين مرتدغان وموبطان نفسيهما في غضب الله وسقط لان كبير من كبر ولذلك قال قالوا أن السحر يعني الساحر كافر الساحر قال أهل العلم أن الساحر كافر والدليل على ذلك في الآية الدليل على ذلك في هذه الآية لأنه لما قال واتبعوا ما الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعني كفروا بتعليم السعر وبعمل يتعلمونه ويعلمونه ويعملون به فكفروا بذلك أما سليمان عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فلم يكن ذلك لأن هذا مما أشاعه اليهود في زمانه وبعد ذلك من أنه عليه السلام إنما سخرت له الجن وسخرت له الريح و. سخر له نشاط الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب المهم تسخير الجن له وتسخير الريح وغير ذلك هذا كله قالوا اليهود في ذلك الزمن في زمنه عنها أن هذا من السحر أن سليمان عليه السلام كان ساحرا ولذلك قالوا اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن محمدا يقول بأن سليمان أو, يصف سليمان أو يقول عن سليمان بأنه نبي والله ما كان إلا ساحرا يقولوا والله ما كان إلا ساحرا ولذلك كثير من اليهود والنصارى لا يصفونه عليه السلام بالنبوة بل يقولون بأنه ساحر وهذا دليل صريح على ذلك فنزلت هذه الآية واتبعوا ما تقبل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا فبر الله عز وجل نبيه سليمان من ذلك من السحر الذي زعمت اليهود أن سليمان عليه السلام كان العلم الذي عنده الذي سخر أو, أو تمكن به من تسخير الجن ومن التصرف ومن تسخير الريح له أنه كان ذلك العلم هو علم السحر وأنه كان مدفونا دفنه تحت كرسيه او تحت مصلاه فلما مات اخرجوا أخرجته الشياطين من تحت العلم الذي لسليمان عليه السلام وقالوا للناس هذا هو السحر الذي كان يعمله او او, أو برع فيه سليمان ولم يكن نبيا ولغير ذلك وإنما كان ساحرا فأما أهل التقوى من بني إسرائيل فقالوا لا لا يمكن هذا ليس ما كان لا يمكن أن يكون سليمان عليه السلام ساحرا يعني برؤوه من ذلك وابوا أن يقروا بما زعمت الشياطين من زعم بأن سليمان كان ساحرا قال ما كان قالوا لم يكن ما كان له أن يكون ساحرا وليس بساحر رفضوا ذلك ونفوا وبرؤوه نفه عنه هذه التحمى وبرؤوا واما الاخرون فف عليهم هذه هذه المقوله الابليسيه الشيطانيه واقتنعوا بها واصبحوا وصارت من ذلك الوقت إلى الوقت الحاضر بأن أن هذا السحر هو من يعني مما جاء عن طريق سليمان او العلم الذي كان عند سليمان عليه السلام وأنه هو الذي جاء بهذا السحر وهو الذي ممكن نقول تخصص فيه او كان له اختصاص به دون غيره وهذا كله كذب وافتراء قد برأ الله عز وجل نبيه منه وقد لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من المحال ومن الممتنع يمتنع ومن المحال أمر محال أن يكون نبي من الأنبياء أن يكون نبي من الأنبياء ساحرا لا يمكن السحر لماذا؟ قال لأن السحر هذا فيه لجوء الى الكواكب دعوة إلى الكواكب يعني فيه لجوء إلى أو فيه عبادة غير الله وهؤلاء الأنبياء عليهم السلام هم جاءوا برسالات ربهم عز وجل أساس الرسالة ما هو؟ هو توجيه الناس إلى عبادة الله عز وجل و تركوا عبادة إلى توجيه الناس إلى عبادة الله وحده وتركوا عبادة ما سوى فهذا مناقض لأصل, رسائل لأصل رسالات الأنبياء أجمعين لا يمكن من المحال من الممتنع ولذلك أتى تقلم رحمه الله على هذه الآية بقال لذلك أن الله برأ نبيه عليه السلام من هذه السحر فقاله وما كفر سليمان ولكن الشياطين الشياطين هم الذين كفروا الشياطين هم الذين كفروا وهم الذين يعلمون الناس السحر وقد وردت في هذه في تفسير هذه الآية خبر طويل مشهور يذكره أكثر المفسرين وخاصة وخاصة منهم من يذكر التفسير المأثور يعني التفسير الأثري الذي يذكرو فيه الآثار والأحاديث الواردة في تفسير الآية مثل الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آية القرآن ومثل تفسير ابن أبي حاتم ومثل تفسير الدر المنثور للسيوطي وغير ذلك من الكتب حتى بعدهم من, يعني من غير هؤلاء أيضا هؤلاء رؤوا قادة أو أئمة أو أعلام من كتب في التفسير بالمأثور ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري وعبد بن حميد أيضا له في تفسير بالمأثور وغيرهم كذلك كثير هذا أشهر من كذب في التفسير فهؤلاء يذكرون عند هذه قصة غريبة عجيبة هي من الإسرائيليات هي من الإسرائيليات التي تسربت إلى المسلمين من طريق أهل الكتاب التي تسربت إلى المسلمين طريق الكتاب وقصة طويلة وهو أن الملائكة احتجت أو يعني تعجبت من صبر الله تعالى على على عصيان البشر تعجبوا منه أنه يعني لا يؤاخذهم أو لا يباغتهم بالعقوبة او لا يعني استأصلهم أو يعذبهم صبره يعني تعجبوا من صبره سبحانه على يعني على البشر في عصيانهم مع عصيانهم فقال فقال الله لهم إنكم لو كنتم في مكانهم لعصيتم مثل ما عصوا قالوا لا لو كنا مثلهم لم نعصي شوف حتى, ها حتى دلائل الوضع قبل الناحية الإسنادية حتى من الناحية المعنوية ليست, ليست يعني واضحة واضحة أنها كذب صراح فما كان ان يعترضوا على الله عز وجل او كأنهم يجابه أو يقولون له لا ليس كلامك ليس كلامك بصحيح بل إننا إذا كنا في مكانهم لم نعصي. هذا رد أرد على الله عز وجل والملائكة لا يمكن لا يمكن أن يرد على الله عز وجل الذين لا يعصونه سبحانه في هل يردون عليه ما يقول سبحانه؟ لا يمكن هذا هذا هذا من أوائل في بداية القصة على إمر البطلان والوضع ظاهر من بدايتها. المهم فقال ف فقال لهم أو أمرهم بأنهم يعني ينتخبوا أو أو يذكر يرشح وممكن نقول بالتعبير الحديث أو العصري يرشح اثنين من الملائكة حتى ينزلا لتكون كما, كما يمكن أن يقال تجربة ميدانية لإثبات أنكم أيها الملائكة لو كنتم في مكان هؤلاء البشر لعصيتم مثل ما عصوا فهذا كان تطبيق عملي عن طريق هذين الملكين فانتخبوا هذين الملكين فنزل. إلى الأرض قالوا وأتت إلى إليهما أتت إليهما يعني في في في مرة من المرات أتت إليهما امرأة ففوقعت في نفسهما فأرى دها على على الفاحشة فأبت قالت إلا أن تعبد الصنم إلا أن تعبد هذا الصنم قال لا لا سبيل إلا ذلك بعد الصنم لا ما يمكن طيب المهم خيرتهم في الآخر إما أن تعبد هذا الصنم ل ل هي هي وثنية هي تعبد الأصنام فارادت أن تدخلهما في دين في دينها وهو دين القائم على عبادة الأصنام وثنية يعني وثنية فارادتهما ان أرادت, أرادت منهما أن يدخل معها في دينها وهو عبادة الأصنام فأبا علي أبا يا عليها ذلك يعني يعني مبادلة أو, أو, أو, أو ثمن ثمن إذا أردتم ما تريدان أنا أسمح لكم لكن تعبد الأصنام رفضها ذلك قالت طيب إما أنا أخيركم أنا اني أخيركم بين ثلاث خصال إما عبادة الصنم وإما قتل نفس وإما شرب هذه الكأس خمر فقالوا او قالا اثنين اثنان هم اثنان قال الخمر اهونها فشرب الخمر فوقع بها ومر عليهما رجل فخاف أن, أن ينشر عنهما أنهما يعني عرح يبلغ كما نقول الآن يبلغ السلطان أو يبلغ الجهات الأمنية عنهما فقتله فأصبحت الطامه ثلاثة بدل واحدة اصبحت ثلاثه وهي الزنا والعياذ بالله فاحش الزنا وقتل النفس الشاهد هذا اللي خاف خاف يشهد عليهما أو يبلغ عنهما والثالثة وهي شرب الخمر بعد ذلك قالوا بأن أنهما علماها المرأة هذه علماها اسم الله الأعظم او المفتاح الذي تصعد به إلى السماء، فصعدت إلى السماء فمسخها الله يعني عقوبة لها مسخها فتحولت إلى كوكب الزهرة الذي سمى هذا الزهرة. وهذه قصة علام الوضع كلها واضح عليها وقد حكم عليها بالوضع جماعة من أئمة آه أهلها آه من أئمة هذا الفن أو هذا العلم من أئمة أهل الحديث منهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ال ال الذي ألفه في الموضوعات وهو له كتابان في هذا العلل ال الواهية العلل المتناهية في الأحاديث الواهية وكتاب آخر المهم أنه ذكروا في الأحاديث الموضوعة ابن الجوزي رحمه الله ولم ينفرد بذلك لأن واحد إذا سمع ابن الجوزي أنه حكم على المجوبي يقول ابن الجوزي متشدد فيسارع إلى الحكم والوضع لا لم ينفرد بذلك ابن الجوزي بل وافقه على الحكم بذلك أئمة أقرون لم ينفرد بالحكم على هذه القصة الباطلة بأنها موضوعة موضوعة لم تصح يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى لو نقلة عن بعض الصحابة نقلوها عن كعب الأحبار أو عن غيره لكنها ليست صحيحة لم من حيث الواقع لم تقع ليست ليست صحيحة بالنسبة لهذاين الملكين أنهم فعل هذا كل هذا باطل لا أصل له فحكم عليها بأنها موضوعة كذلك الإمام ابن الحافظ بن كثير رحمه الله في, في التفسير وايضا في كتابه الآخر في التاريخ وهو البداية والنهاية ذكر هذا الحكم بأنها موضوعة وأن الذين, الذين اجترحوها والذين تولوا كبره هم زنادقة زنادقة ليشينوا بها الإسلام ويشينوا بها ديننا فالذين افتجروها واخترعوها كما قال رحمه الله هم زنادقة ليشينوا بها الدين تشويه اللي نقول عليه الآن تشويه الدين فأرادوا بهذا هذا المقصود الخبيث وإلا فهي لا تصح وهي باطلة متنا وسندا لا تصح موضوعة وممن حكم عليها بالوضع كذلك أنها أو أنها لا أصل لها القاضي عياد رحمه الله القاضي عياد كذلك ف وكما قلت لكم أيضا كما سمعتم أنها من بدايتها علائم الوضع والكذب واضح عليها لأنها تسجل على الملائكة بأنهم اعترضوا على الله عز وجل وردوا عليه ما قال لهم انه لو كنتم فكان البشر لعصيتم مثل ما عصوا قالوا لا لو كنا مثل في محلهم في مقامهم لم نعصك هذا رد على الله عز وجل ما يمكن أن يصدر لا يمكن أبدا أن يصدر على الملائكة وهذا من أحد الأدلة الصريحة الصارخة على كذب هذه الرواية ووضعها وأن علامات الوضع بادية عليها ظاهرة لا خفاء فيها لكن مع ذلك قد حكم عليها بالوضع جمهرة أو جماعة من أهل الحديث منهم كما سمعتم الإمام بمثار بن الجوزي والإمام الحافظ الكثير والقاضي عياد وغيرهم وإن كان بعض أهل العلم مثل الحافظ محاجر قال بأن بعض أحسانيدها في مسند الإمام أحمد وفي غيره لها أحسانيد حسنة لكن كما قال أهل العلم أن أن كون يعني, يعني صحة نسبتها أنها نسبت إلى بعض من نقلها من الصحابة أو من, من بعدهم هذه صحة نسبتها لا لا يلزم منها صحة صحتها في ذاتها الكلام بالنسبه لما قاله الحافظ الحافظ حجر في هذا بالنسبة للناحية الإسنادية, لصحة الاسناديه لكن لا يلزم من صحه الاسناد انها هي في نفسها في ذاتها صحيحه صحه الاسناد يعني الذي الذي نقلت عنه الاسناد لا يصحيح الى من ذكر عبد الله مثلا عبد الله بن عبد العاص او كعب الاحبار او غير من ناحيه السند اليه صحيح ما في اشكال لكن لا يلزم من صحة الإسناد أنها تكون هذه في ذاتها هي صحيحة لا هي ليست صحيحة فلا يلزم من صحة إسنادها أو صحة طرقها أن تكون هي في نفسها صحيحة في ذاتها لا يلزم ذلك كما بينه أهل العلم بالحديث ومن المتقدمين ومن المتاخرين هذا لا يلزم من هذا لا يلزم من هذا من أن ثبتت إسناداً أنها صحيحة في ذات هذا ليس بشرط لا, لا تلازم بينهما بقي الكلام على أن السحر هل هو له حقيقة او ليس له حقيقة هنا قولان لأهل العلم من من أهل العلم وهم الجمهور جمهور أهل العلم قالوا بأن السحر له حقيقة شيء واقع موجود وحقيقة ويؤثر ويؤدي ويقتل يعني يكون سببا للقتل ويمرض ويفرق هذا هذا معنى أنه له حقيقة ثابتة أمر واقع محسوس والأدلة عليه كثيرة من ذلك أن الله تعالى قال وجاءوا بسحر عظيم هذه واحدة سحر عظيم وصفه بأنه سحر عظيم ثم أيضا في أنزل الله عز وجل سورة, سورة الفلق وسورة الناس فهل يستعاذ من شيء لا حقيقة مو موجود ما موجود لا يمكن الاستعارة لا تكون إلا من شيء موجود له حقيقة له تأثير له ضرر الدليل الثالث ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من سحر هذا اليهودي لبيدم من الأعصم لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في آخر هذا الحديث إلا في الصحيحين الآن بعض بعض الناس المعاصرين يحاول أن يعني يشكك في هذا الحديث الذي أرواه أشقيان في صحيحيهما فهو في أعلى درجات الصحة لا مطعن فيه من حيث الصحة، لكن معناه لم يعني يعني حقيقة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما ما وقفوا عليه أو ما أدركوا ظنوا أن قالوا أن هذا يتنافع مع العصمه النبويه النبوية ومع صيانة الرسالة وصيانة الوحي، فالحل أنهم حكموا بأن الحديث هذا ليس بصحيح، وهذا هذا منكر من القول. هذا منكر من القول وزور بل الحديث صحيح لا شك فيه مروي في أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وهو وهما الصحيحان صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج إن السبول اتفق عليه لكن بقي أن القول أن, أن, أن الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا من سحر لم يكن له أي تأثير على الرسالة وعلى الوحي مجرد أنه كان يعني تأثير السحر عليه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يفعل ما تجاوز هذا فقط يعني في مسألة جزئية محدودة لا علاقة لها لا بالوحي ولا بالرسالة ولا بالتشريع ولا بأي شيء إنما فقط كان تأثير السحر عليه صلوات الله وسلامه عليه كما هو صريح في هذا الحديث نص نصاً موجود نصا في الحديث الذي أخرجه الشيخان كما سمعتم أنه سحر حتى أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله يظن أنه فعل الشيء ولم يفعله هذا هذا أقصى ما حصل من التأثير عليه صلوات الله أما شيء يتعلق بالرسالة يعني ليس لك حجة الذي تجعم أن هذا الحديث ليس صحيح بحجة أنه ينافي عصمته صلى الله عليه وسلم وينافي حفظ الرسالة وحفظ القرآن وصيانة الرسالة من الدخيل يعني يدخل فيها شيء بسبب السحر وكذلك لو كان لو كان هذا السحر بهذه أو وصل إلى هذه النتيجة يعني كان ممكن أن يقال لك بعض العذر لكن الحقيقة أن السحر الذي حصل له صلى الله عليه وسلم إنما جاء أو كان تأثيره في هذا في هذا الجانب فقط. ما أثر ما كان له تأثير إطلاقا على أي شيء يتعلق بالرسالة أو بالوحي أبدا ما أثر على ذلك مجرد ناحية شخصية فقط مرض أصبح مثل أي مرض مثل المرض الذي يصيبه وهو صلى الله عليه وسلم بحكم بشريته الا يمرض هذا أيضا حصل مثل المرض معه صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر لا من قريب ولا من بعيد لم يؤثر على الرسالة لا على الوحي ولا على التشريع لم يكن له أي تأثير أبدا على هذا إنما كان فقط مجرد تأثير أنه كان يخيل وليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه يفعل الشيء ولا يفعله الأما الفريق الآخر الذي, الذي تكلم أو قال في مسألة السحر قال لا ليس لو حقيقة عارض هذا القول وقال لا الحق السحر ليس لو حقيقة وإنما هو تمويه وتخيل وخداع ليس حقيقه حقيقة وإنما هو تمويه وتخيل وخداع واستدلوا على ذلك إنه, انه ليس له حقيقة قالوا أن الله تعالى قال سحر الناس واسترهبوهم سحر أعين الناس يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل اليه يعني ما هي حقيقة انه خيال تخيل أنها أن هذه الحيات التي, التي صنعها سحره أو الحيلة التي صنعها سحرته فرعون يعني تخيل يخيل إليه كما ذكر لكن الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره قال لا حجة في ذلك يعني لا تفرحوا بهذا الدليل لا حجة لكم فيه قال إننا لا ننكر الجمهور جمهور أهل العلم أكثر العلماء جمهور علماء الأمة على أن السحر لو حقيقة وله تأثير والأدلة متضافرة على ذلك من من الكتاب والسنة قال نحن نحن الذين نقول بأن الأول القائلين أن القائلين بأنه بأن السحلا وحقيقة لا ينكرون مسألة التمويه والتخيل أنها جزء من من جملة السحر ما ما أنكروا ذلك نحن ما قلنا إنه التمويه والتخيل هذا ليس من السحر لم ننفيه لكن في لكن لكن يوجد وراء ذلك يوجد وراء ذلك أمور أخرى دل الدليل النقلي والدليل وال, وال, وال والقبول العقلي يعني يقبلها العقل دل على أنها أنها أنه ثابت وأنه حقيقة فأما أما هذا لا حجة لكم فيه في الاحتجاج لكم بهذه الآية لا حجة لكم فيه ولذلك يعني لماذا قال لأننا لا ننكر لا ننكر أن التمويه والتخيل الذي تتحدثون عنه الذي تجعلون السحر هو فقط تمويها وتخيلا نحن لم ننكر ذلك نحن لم ننكر أن السحر منه تمويه وتخيل من جملة أن التمويه والتخيلات والخداع هذا ما أنكرنا أنه مندرج في السحر من جملة السحر ما قلنا أنه لم خارج عن السحر لكن في وراء ذلك انتم كانتكم اخذت جزء من القضية أو جزء من الموضوع وتركتم باقيه لكن وراء ذلك كما قال في وراء ذلك امور ثبتت بالدليل النقلي كما كهذا الحديث مثلا مثل هذا الحديث الذي في الصحيحين بمسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال وإلا اشياء كثيرة هذا دليل نقلي ولا لا دليل نقلي وثابت وصحيح لا شك في صحته لا مطعن في صحته ولو قال بذلك من قال ممن لا علم لديه لا علم عنده بالسنة ولا علم عنده بالصحيح والضعيف ولا يأبه بهذه الأمور إنما يحكم عقله يحكم عقل الذي يقول له عقله قال به والذي يعترض عليه عقله وينفيه يتبعه فيه وهذا لا, لا حجة فيه لذلك يقول رحمه الله كما هنا في القرطبي في رحمه الله يقول لأن طائفتان بعض الحنفيه ليس الامام الحنيفه يقول رحمه الله وهذا لا حجه فيه الذين قالوا بأن السحر هو تمويه وتخيل واحتجوا عما كما قلنا احتجوا بان الله تعالى قال في القرآن انهم سحروا اعين الناس هذا دليل على انه تخيل يخيل اليه قال أيضا سبحانه يخيل اليه من سحرهم انها تسعى الحياة الحياه التي التي يعني استعملها سحرة موسى تحولت الى, الى حيات قال هذا كله دليل التخيل والقرآن يشهد بذلك قال هذا لا حجة فيه يعني لا تفرحوا بهذا الدليل او لا تعتمدوا عليه ما ليس لأنه ليس لكم حجة فيه قال هذا لا حجة فيه أحسن نقرأ كلامه حتى يكون يعني نصا واضحا هذا لا حجة فيه لأن لا ننكر أن يكون التخيل ها وغيره من جملة السحر نحن ما قلنا التخيل والتمويه والخداع ليس من جملة السحر لا ما نكرنا هذا فيقول لا ننكر لأننا لا ننكر أن يكون التخيل وغيره من جملة السحر ولكن ثبت ها؟ ولكن ثبت وراء ذلك غير التمويه والتخيل ثبت وراء ذلك إيش؟ أمور جوزها العقل وورد بها السمع يعني النقل السمع الدليل السمع يعني الذي سمعنا الذي هو الذي هو نصوص الوحي نصوص الوحيين على رأسها كتاب والسنة هذا مقدم السمع جوزها العقل وورد بها السمع عن النقل النقل نصوص الشرعية التي في الكتاب والسنة فمن ذلك جاب ما في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه هذه الآية واتبعوا ما تقل الشياطين على ملك سليمان وما كبر سليمان يقول ولو لم يكن له حقيقة لم يكن تعليمه لم, لم يمكن تعليمه الشيء خيالي ما في ما هو موجود وهم يمكن تعليمه ما في شيء ما يوجد لا فهذا يعلم هذا ساصبح علم يعني معناه موجود ثابت ولا لا موجود ما ب... ما ب... ما ب... لا... لا يع... ليس خيالا ولا تمويها ولا اشياء ما غير غير واقعيه لا موجود الشيء الذي يعلم اصبح علما علما عن معناه أن هذا له حقيقه موجود هذا أمر واضح فلو لم يكن له حقيقة لم يكن, لم يكن تعليمه ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس فدل على أنه له حقيقة بخلاف ما تقولون وأيضا قوله تعالى من الأذلة أيضا قوله تعالى في قصة سحرة فرعون وجاءوا بسحر عظيم شوف وصف الشيء الخيال الذي لا حقيت له يكون عظيما يوصف ما هو موجود شيء ما هو موجود خيالي ما يمكن يوصف بأنه عظيم لأنه له ليس موجودا حسب وفق قولهم وفق قولهم لكن هنا جاء بسحر عظيم يعني شيء موجود ووجود وصفه الوصف للشيء الموجود ولا المعدوم الوصف لما تصف أن تصف شيئا تصف شي معدوما ولا تصف شيء موجود تصف موجود فالله, فالله سبحانه وصف السحر بأنه عظيم وهذا دليل صريح على أنه موجود شيء حقيقي وصفه بأنه عظيم هذا دليل أيضا وكذلك قال سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق قل اعوذ برفق قال مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن الاعصم وهو مما خرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشه رضي الله عنها قالت سحر, سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا سحر رسول الله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق قال له لبيد بن الاعصم الحديث الحديث يعني بقيه الحديث معروفة و... وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حل السحر إن الله شفاني لما في نفس الحديث هذا في آخره قال إن الله شفاني قال أقول طبي وشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض فدل على أن له حقا وحقيقة شف شفي من شيء يشفى من من الهواء يشفى من شيء خيال يش من شيء حقيقي مرض مرض شوف كما يشفى من أي مرض فهذا دل قال على أنه على أن له حقيقة والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض فدل على أن له حقا وحقيقة فهو مقطوع به السحر مقطوع به يعني مقطوع بأنه حقيقة ثابتة وموجود ليس فقط تمويها وتخيلا وإن كان التمويه والتخييل هذا من جملة السحر يندرج فيه نعم لكن ليس هو السحر حقيقة كلها تمويه تخيل لا السحر له حقيقة وثابت وموجود ويقول فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله أن الله تعالى أخبر هذه الادله أمامنا أخبر على أن له حقيقة والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أخبر على وجوده حقيقه وعلى هذا أهل الحل والعقد الذي اسمع هذه العبارة العجيبة التي قتم بها كلامه رحمه الله ولذلك أنا قراتها يقول وعلى هذا يعني على القول على هذا القول أو على هذا المذهب أن السحر له حقيقة ثابتة وموجود وليس فقط تمويها وليس تمويها وتخييلا كما يقول بعض المعتزلة, المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة يقول وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع ولا عبرة مع اتفاقهم شو بسمه على عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة لان هم جابوها لانفسهم يعني فذلك المعتزلي انت اولا مذهب مخالف لمذهب اهل الحق الاعتزال هذا من مذاهب هذا الضلال فهو من أساس غير مس مهمس في السعر فقط هذا السحر هذا تخليط بس في جزئيه جزئية فقط وإلا التخليط كثير عند المعتزلة ولذلك هو تكلم عليهم بالكلام الشديد هذا رحمه الله يقول وعلى هذا أهل الحل والعقد على هذا على هذا القول على أن السحر لا حقيقة عليه أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الاجتماع ولا الإجماع ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق المعتدر أصلا هم في, في, في, في, في, في عقائدهم الأخرى جعلوا أنفسهم حثالة ما هو اللي جعلهم حثالة ليس هو الذي جعلهم حثالة هم الذين جعلوا أنفسهم حثالة بي بمخالفتهم للحق ولأهل الحق لما خالفوا الحق وخالفوا أهل الحق أصبحوا حثالة استعقوا أن يسموا حثالة كما قال رحمه الله وفي هذا القدر كيف ينتقل إلى معالم السنن إن شاء الله الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي في كتابه معالم السنن ومن باب السواك قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه قال لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة فيه من الفقه أن السواك غير واجب وذلك أن لولا كلمة هذا كما عرفتم لما تكلمنا عن الـ عن الـ عن طريقة الإمام الخطابي في شرح هذا في شرح الجليل لسنن أبي داود رحمه الله والذي سماه أو عنوان له أو ترجم له العنوان الترجمة كلها بمعنى واحد سماه معالم السنن وقلنا أنه أنه يأتي إلى الباب الذي فيه الذي ذكر فيه أبو داود رحمه الله حديثا أو حديثين سيأتي بحديث من حديث الباب فيشرحه ويقول يشرحه ويبدأ بالغريب لأن كما قلنا كما أو كما علمتم أن الرجل رحمه الله كئم كما هو إمام في الحديث والفقه مع إمامته في الحديث والفقه كان يعتبر من أئمة أهل اللغة كذلك وأرون أن هناك نصا ل الذي قالوا أنه شب، شبها، شبهه بالأبي أبي،, أبي العبيد أبو العيد القاسم من سلام من أئمة اللغة المهم كان إماما يعني جمع إلى إمامته في الحديث والفقه رحمه الله كذلك إمامته في اللغة وأنهم كانوا يشبهون من, من الذي قال ذلك؟ الوزير القفطي آه، في كتابه الإنباه الرواع على أنباه النحا على, على أنباه النحا فتك... قال هذا بأنه كان رحمه الله في إمامته كان إماما في اللغة نص على أنه الخطابي رحمه الله القصّي هذا في كتابه هذا الذي سمعتم قال بأنه كان إماما في اللغة وكان يشبه بمن أبي عبيد القاسم بن سلام الذي من أئمة أهل اللغة أيضا له غريب الحديث وله كتب كثيرة رحمه الله لابي عبيد هذا فكانوا يشبهونه به كانوا يقولون كأنه كان كأنه كان لأبي عبيد كانه خلف أبو عبيد في الإمامة في اللغة وفجمع مع إمامته في الحديث والفقه جمع أيضا أضاف إلى إمامته في اللغة وكتب كتابه الجليل النفيس غريب الحديث كتاب غريب الحديث وهو كتاب مطبع في أجزاء كثيرة يمكن أربعة أو خمسة أجزاء كبيرة يأتي فيه إلى الأفاض الغريبة في الحديث فيشرحها على ما تقتضيه اللغة ويستشهد على ذلك بالأشعار بكلام العرب وأشعارهم ففيه العجب العجاب من الفوائد والفرائد ومن اجل الكتب واعظمها في, في مادة أو في علم غريب الحديث هذا أحد علوم الحديث غريب الحديث واحد من علوم الحديث أحد, أحد أنواع علوم الحديث غريب الحديث ألف فيه الإمام هذا المصنف الذي ألف معالم السنن الذي بين أيدينا كذلك غريب الحديث فلما ينتهي من غريب إذا إذا فيه غريب طبعا ليس كل حديث فيه ألفاظ غريبة إذا, يوجد إذا وجدت ألفاظ غريبة يبتدئ بها رحمه الله وهذه طريقة أهل الحديث غالبا أنهم يبتدئون بعد بعد الكلام على صحة الحديث و أو عدم صحته اللي هو التخريج اللي نسموه التخريج والحكم على الحديث يبتدئون في البداية بغريب الحديث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 طيب السواك قبل ذلك لانه هذا الحديث هو الحديث في موضوع السواك هذا الحديث الاول في موضوع السواك في ما يعني في ابواب السواك لان لان جمله ابواب عدة ابواب ستؤدينا كلها في موضوع السواك عدة ابواب بعد انتهى من ابواب آداب آداب في في في ابواب في ابواب آداب قضاء الحاجة أتى الى ابواب السواك هذا باب واحد باب هذا الباب الاول من ابواب السواك والسواك قال في المطلع هذا الكتاب المطلع على الفاظ المقنع المقنع لابن قدامه المقدس رحمه الله قال في المطلع أن السواك اسم للعود اسم للعود الذي العود الاراك هذا المعروف السواك اسم للعود الذي يتسوق به وكذلك المسواك المسواك أيضا بكسر الميم قال ابن فارس له كتاب معجم مقاييس اللغة ابن فارس من أئمة اللغويين له كتاب شهير في من معاجم اللغة اسمه معجم مقاييس اللغة قال ابن فارس رحمه الله سمي بذلك لماذا سمي بذلك قال لأن الرجل يردده في فمه يحركه يحركه يردده في فمه سمي السواك بذلك لأن الرجل أي عن المتسوق الرجل المتسوق يردده في فمه يحركه هكذا يحركه في فمه ومنه من من السواك او من التسوق من هذه اللفظه من هذا الاشتقاق جاءت الابل قولهم منه قولهم يعني منه قولهم جاءت الابل هزلا تساوق جاءت الابل هزلا هزيله تساوق تساوق ايش معنى تساوق تساوق يعني قال اذا كانت اعناقها تطرب من الهزال جاءت الابل جاءت الابل هزلا هزلا تتساوق لا هل لا تساوك بدون تأتأة واحدة هل لا تساوك وهذا إذا جاءت أعناقها تضطرب تتحرك تتحرك من الهزال من الضعف ما هي متحملة أنها, أنها تمشي ثابتة هكذا يعني ترنح تانة تترنح بتعبير الآخر مثل الشخص الذي ترنح من الضعف مريض ترنح من من ضعف المرض بسبب ضعف المرض هذه تترنح تطرب أعناقها من من الهزال الهزال ضعف من الضعف ضعف في حكم المرض يعني في حكم المرض قريب من المرض وذكر صاحب المحكم أيضا من معاجم اللغة ذكر صاحب المحكم ابن سيده بعضهم يقول ابن سيده لكن الصح الأرجح بن سيده ذكر صاحب المحكم ان السواك يذكر ويؤنث يذكر ويؤنث وجمعه سوك سوك فوك زي كتب كتاب كتب سواك توك ثوك زي كتب على وزن كتب سواك الجمع جمعها جمع سواك سواك هذا واحد جمعه ايش توك توك بضم الواو زي كتب مثل كتاب وكتب نفس الشيء وذكر أنه يقال في جمعه سوك بالهمزة سوك وسوك بالهمزة سوك يعني واو مهموزه أيضا قال ذلك اجمعه توك بالهمز انتهى كلامه وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال بان السواك قال الحافظ رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري الذي هو أجل كتب التي شرحت أو التي شرح مؤلفها بها صحيح الإمام الجليل أبي الله البخاري قال الحافظ في فتح الباري ان السواك بكسر السين على الأفصح السواك بكسر السين على الأفصح يطلق على الآلة يعني العود الآلة العراك العود يطلق على الآلة وعلى الفعل وهو المراد هنا السواك بكسر السين هو الأفصح يعني مو بتضم سواك سواك بالضم لا الأفصح السواك بكسر السين وأنه يطلق على الآلة السواك يطلق على الآلة كلمة السواك يعني كلمة السواك كلمه السواك تطلق على الاله على العود وعلى الفعل نفس العمل العمل تسوق على التسوق نفسه وهو المراد هنا قال الحافظ رحمه الله حافظ بن الحجر قال وهو المراد هنا يعني في الاحاديث التي عندنا المراد ليس الاله المراد الفعل لانه سيتكلم عن الاداب المتعلقه بالسواك والمتعلقة و, و, و, و بحكمه بحكم السواك من حيث الندب من حيث هل هو واجب أو مندوب أو ذلك المهم أن أن كلامنا الذي نتكلم فيه في هذا الموطن أو في هذا المقام إنما هو على الفعل وليس على الآلة مو على العود يعني ما بع قاعدين نتكلم على عود الأراك أيه أحسن أي أجود الذي في البلد الفلاني أحسن ولا لا الكلام على الفعل تسوك الفعل هذا والفعل هذا ذكره الحافظ ورحمه الله في فتح الباري وهذا الحديث هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق لولا إقرأ الحديث لولا قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة طيب على المؤمنين هو هو لفظ لفظ البخاري في الصحيحين على لولا أن أشق على أمتي لكن هنا لفظ أبي داود لولا أن أشق على المؤمنين لو الأمة يعني أمة الأمة الإسلامية هم هم هو نفس المعنى المؤمنين هم الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية هم المؤمنون نفس المعنى لكن لفظ أبي داود هنا لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتم لا فلولا قال هذه لولا مخافة وجود المشقة مخافة وجود المشقة أنها تشق عليهم مخافة وجود المشقة متحققة المخافة متحققة ليس كذلك المخافة حس على قولي يعني على ضوء ما قال وصلوات الله وسلم عليه. المخافة المشقة متحققة ولا متحققة؟ ولا ماهي متحقق متحققة؟ المخافة متحققة. فمخافة وجود المشقة متحققة. فتحقق لازمه لازم الخوف هذا وهو عدم الأمر بإجابة بإجاب إيش السواك؟ المخافة متحقق. انا لولا لا, أن لا خافص أنه صلى الله عليه وسلم خشية خاف أن يشقة على أمته. فالمخافة متحقق موجودة. ولذلك أصبح أيضا تحقق ارتبط بها اللازم لأنه قال لولا لولا اتفاقي لولا لا, لو لا, لو لا, لا أجزاء لازمه وهو عدم الأمر بإجابة السواق واستدل به قال الأصوليون يعني علماء علم أصول الفقه الأصوليون المقصود بهم علماء أصول الفقه ليس بالمعنى الحديث الآن لها معاني أخرى لما نقول الأصوليين نقصد بهم علماء نقصد بهم علماء أصول الفقه علماء أصول الفقه يسمونه الأصوليين. لا بخلاف المعنى الحديث في الوقت الحاضر يختلف. لو معاني أخرى. لكن المقصود بالأصوليين علماء أصول الفقه في علم معروف هذا علم من أحد علوم الدين ومن أجل من أجل العلوم وأعظمها وفيه كتب مؤلفة وفي علماء مختصين به هذا يسمى يسمونه بالأصوليين علماء أصول الفقه استدل به الاصليون على أن الأمر للوجوب قال استدل الاصليون علماء أصول الفقه الأصليون علماء أصول الفقه استدلوا على أن الأمر للوجوب على أن الأمر بالوجوب لأن لماذا لماذا, لماذا استدلوا بهذا الحديث على أن الأمر بالوجود قال لأن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره قال لأن لولا كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيدل يعني يدل هذا على انتفاء الأمر لوجود المشقة الأمر الامر بالسواك يعني اللي هو الإجابة السواك انتفى لوجود المشقة لوجود المشقة والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب الذي انتفى لأجل المشقة ما هو ما هو الذي انتفى لاجل المشقة الوجوب الذي انتفى لأجل المشقة إنما هو الوجوب وأما الاستحباب حتى واحد لا يقول واحد حتى لا يقول واحد أو لا يقول حتى لا يقول أحد بأن الاستحباب طيب ممكن يكون الاستحباب قال لا وأما الاستحباب فثابت عند كل صلاة الاستحباب ما في مشكلة ماذا قال الاستحباب لا يشكل علينا لأنه ثابت عند كل صلاة يعني ما, ما دخل في المشقة ولا دخل في, في في هذا التقعيد او التأصيل الذي استنبطوه من الحديث قال والمنتفي لأجل المشقة انما هو الوجوب هذا صريح واضح المنتفي لأجل المشقة هو الوجوب وأما الاستحباب فثابت عند كل صلاة فيقتضي ذلك هذه النتيجة يعني زي كما يقولون مقدمتين ونتيجة النتيجة أن الأمر للوجوب يقتضي ذلك الذي تقدم يعني من من المقدمتين توصلنا هاتان المقدمتان إلى النتيجة أو القاعدة وهي أن الأمر للوجوب وفي هذا القدر كفاية فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا